دافق يخرج من بين الصلب والترائب اننه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا نصير والسماء ذات الرجع ولرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا